وَجَعَلْنَا مَا تُصِفُ الْأَرْضُ مِنْهُ عَيْنًا كِتَابٌ حَصِينٌ بَلْ كذبوا بِالْحَقِّ بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بي وحب الحصيد والنقلب آسقات لها طلع نظير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ قَالُوا كَذَّبَ الرُّسُلُ ونحن اقرب اليه ذلك ما كنت من متحيد ونفق في الصوت. فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فضفرك اليوم قديد هو قال قرينه هذا ما وتقول هل دخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلتنا قبلهم من قرنهم أشز منهم بقشا فنقفوا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب نخفر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب آمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبِرِ السُّجُودْ وَاسْتَمِعْ مَا كذب القرآن